فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ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 قل هلٌ شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه الذين كذبوا بأياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا واتنوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إمناق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقون عن لكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاكم بينة من ربكم وهدى ورحما فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عن آيَاتِنَا سَوْءًا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ هَل يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إني هدي ربي لصراطي مستقيم دينا قيما دينا قيما من لا يبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا أول المسلمين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 أعلكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه نغفور الرحيم.